بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العلي العظيم فاسألك القا بے دلبا سے تلخا پورا پی الماء ظلم زل السميع البصير الحكام العدل الأطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيد الحاسيب الجليل الكريم الرقيب المجدد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبذئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الهدی ليس كمثله شيء وهو السميع دوسرے